114. جعلوا أصابعهم في آدانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا 115. ثم إني دعوتهم جهارا 116. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا 117. فقلت استغفروا ربكم إن إنه كان غفارا يرسن السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين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 112. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا 113. والله جعل لكم الأرض بساقا لتسلكوا منها سبلا فجاجا 114. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا